تمام يا باشا مريض الف سلامه ام محمد اسماعيل ولدته في المستشفى ربنا معاها الف سلامه احمد فتحي خاله في المستشفى ربنا معاه الف سلامه مال محمد عاطف عنده مرض قال حاجه ولا ايه الف سلامه ها الله, الله الله ايه الحكايه هم اللي بيعيوهم ولا يكون عايز يغيب عن, عن الدرس يدي, يدي اي حد من قريبه حاجة يجيب له انت اللي بقت الورقة دي اللي حد مش انت اما انما الرجل قاعد واحد بيقول يرجى تنبيه الاخوة على عقد هاني السلام يمكن مش عاوز حد ييجي شو هو بس هو كتب عقد الشيخ. فانا قلت مش انت طبعك. لو مكنش كتب الشيخ كنت قلت انت اللي باعت الورقة. تم وافقين من اللي موافق يرفع ايدك. على كل حالة انا موافق توافق والشخص. يوم الجمعة. فيه المسجد, المسجد الأكاديمية العلمية اللي بندي فيه الدرس هنا اللي هو اسمه المسجد الكبير اسمه كده المسجد الكبير ولا المسجد عمر بن الخطاب إنه اسم الجامع الكبير ماشي أكبر جامع مديمة عمر بن الخطاب والحقيقة انه عملنا الفرح هناك عندنا درسة طبيعي هناك فقالولي احنا هنلغي الدرس الجمعة الجاي فبفكر ما روح يعني عامله عشان يراح نفسي فيما عاد الدرس هناك وقت الدرس املغوا الدرس قال له اجازة نص الثانة عند الاكديمية ما نروحش بقى بس كده ورد يعمل لنا العزومة اللي قال عليها وانه روحنا م... يحرص على ما ينفعك ويوبك <تصفيق> <تصفيق> غياب الأخوات وحفظوهم. كلهم عشرة من عشرة اتحكوا عليك طيب <تصفيق> <تصفيق> لعله وعسر الحمد لله ربنا يكرمكم كده والت... بس اربعة بس بيحفظوا والباقي مش تدعوهم الى الله كده وتشجعوهم ناقشة دهلكو شوي كل واحد يبقى يجيب زوجته كمان تحضر الدرس وت... وتحفظ وتسمع الشيف الدبيسي سيقوم باجراء عملية زرع كبد الاسبوع القادم السبت غالبة وهو بيقولون على السبت دا من حوالي يجي عشر اسبات كل مرة يقولوا الثبتك جاي الثبتك جاي خلاص ثبتت الرؤية ومكاتب غالبا برضو ويحتاج الى من يتبرع بالدم فصيلة ايه سالب قال له. الوحيد اللي في الدنيا اللي ايه سالب زي لا انا ايه موجب باية برضو مفيش فايد انا قلت اعتبرع ايه سالب دي فصيلة نادرة حد, حد ايه سالب على كل حال يعني التبرع هم ما بياخدوش دمك يدهوله على طول لانه بياخدوه يعملوله واختباراته بيعقموه كده فبيدونا بداله يعني انت بتدي كيس يدوله الكيس بس طبعا ايه سالب دي تبقى حاجة كويسة يعني لو رباق الاتصال بالمهندس هايسن صانيور ورقمه مكتوبه بمن كانت فصيلة دمه موافقة لنفس الفصيلة مش حكرة الموضوع مش في عدد شكل المشكلة في الفصيلة طبعا حد فصيلته ايه سالب فيش حد ولا متعرفوش ضروري بتحل لما تيجي تعمل البطاقة الشخصية كده. ها؟ او تخش الجيش او ده او ده ها؟ كان زمان كان زمان؟ دلوقتي مش مهم يعني اللي يموت يموت مكتوبة بشت الميلاد طيب كل واحد يعرف فاصيلته ايه طيب نمرت سونيور هنا اهي انا اخلي معايا الورقة لوحدها عشان نمرت هايس هل ترشيح نفسي لبعض التكاليف الدعوية خاصة انتي فيها تصدر او عمل اداري هي نوع من تزكية النفس لذا يجب ألا أطلبها وأن أكلف بها من غيري يعني احيانا بيبقى فيه إدارة للموضوع وبيبقى الناس عارفينك فيبقى أنت ما تطلبهاش وتهرب منها وعلشان طبعاً فيها تذكية وفيها إحتملات الرياء إنه مفرض أنت مثلاً عدت في مسجد وخطيب الجمعة ما جايش وما يعرفوا منين أنك تعرف تخطب أو تقول كلام صح مش عارفينك أصلاً فتقول لهم أنا ممكن أخطب يعني يدوروا على حد يخطب قلهم ممكن أخطب ودى من يطلع واحد يخرف ويقول أي كلام نماشي الحياة ها وبعدين طبعاً ده ما ينطبقش على هنا لإن إحنا بنكلف الناس هنا وبيستجبوش مش كل واحد يقول لا بس لنا يعني علشانك مزكيش نفسي وبتاك لا إحنا نكلفينكم ده واجب شرعي تتدرب عليه تحت اشراف الناس اللي بتبقى فاهمة شوية تحت إشراف إخوانك ده يقولك انت غلطت في كذا وده يقولك مثلاً عالي صوتك شوية وده يقولك حسن مش عارف إيه وهكذا بين الملخص والمختصر يعني انه فيش فرق او يعني تقريبا حاجة واحدة ولكن التلخيص يكون شيء كتب او قيل فعلا وبعدين تختصره اما الاختصار فيأتي فيه ما لم ينشأ بعد يعني قال كلاما مختصرا يعني كان يمكن ان يقال ايه فقاله فقالها مختصرا يعني قال الفاظ قليله تدل على المعاني المراده في ده مختصر انما الملخص بيبقى شيء تكلموا بيه فعلا او كتبوه فعلا وانت تريد تلخيص انما بتستعمل كلمتين مكان بعض أليس قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن ثلاثة لا يستجيب الله لهم وذكر منهم رجل وحاطت ضمتين عشان ذكر منه رجل قائم على امرأة يزني بها وهو يقول رب تب علي فيقول الله قم عنها وأنا أتوب عليك فكيف يستجيب الله للعاصي أثناء المعصية يعني حد يحقق لنا للموضوع ده حد يحقق الموضوع ده يشوف لنا ويرد علينا مين اللي هيا خذ برقة يعني يبحث لنا كده يشوف الحديث ده ما عرفش الحديث ده ايه, إيه شوفوه لنا احمد يحيى ابن عمل عملية واليوم مراجعة الطبيب لمعينة الجرح الجرح الجرح المصدر الجرح الايه الذات يعني الموضع اللي فيه الجرح اه ما لجرح لما يتم إيلامه ولا ما لجرح لا جرح أحسن جرح يبقى مش حيلة هي تقريبا جرح دايما حافظنا إحنا كده إنما هي ما لجرح بإن الجرح قد لا يؤلم خلاصه يؤلم ساعة في أوله يعني أو بعد أوله على طول إنما الجرح بيقلم غالبا كان ممكن يروح له بكرة محبكتش يعني هم يروح يعني لازم يروح النهاردة وقت الدرس يعني حضرته مرتين بقى وخلاص على كده نبدأ بقى نلف حواليه للحاجات دي وبقى ايما للدكتور مصطفى ليه على القل يبقى ببلاش وعتقولوله كده يقوله هو يخرب بيتي يبقىتلي الدنيا كلها ببلاش روحه بس يقولوله احنا تابعك فلاني هاي شتمني شوها وخلاصه أمر الله ما أنتو جايبين لي لوجع الآن انتو المصطفى رجل يعني خدوم وأنا بستحمل الشتمة عشان خطيركم برشحة تكملة حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التمر يفيد قال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل النووي بخصوصية قول الرجل جعلنا الله فدائك يعني ما رأش دليل على الخصوصية أو وجد أدلة أخرى أنه يعني النبي قل لحد أو حد قل لحد يعني حاجات زكت صلى الله عليه وآله هل يصفح ولا يصلح مش عارف ديه يصح هل يصح, يصح أن يترك سيدنا أبو سلم زوجته ولده لا, لا لا لا ده يصح أبو سلم هيعمل كده الختم فين يا مصطفى أن يترك سيدنا أبو سلم زوجته ولده بدون عائل ويهاجر لما يفعل المستحيل ازاي يفعل المستحيل اذا كان هو مستحيل يفعله ازاي هو فعلا كان مستحيل فاهو ايه يفعل الممكن الصعب ماشي ان هو هو اصلا ما كانش في امكانه حاجه ده عدد كبير وبي... هي... هيعمل ايه ايه اللي في ايده يعملوا كان في ايده حاجه يعملها لا يعني المتوقع أن ما كانش في إيده حاجة يعمله هذه قبائل بحالها أي ما تقاتل وتعمل شفيده حاجة أم يفعل ومستحيل بعون الله ليهاجر بهمها للمدينة زعلان هو من أبي سلم أو لا طبعا المتوقع أن ما كانش في إيده حاجة يعمله لو في إيده حاجة يعملها يبقى المتوقع أنه كان عمله إنما الله أعلم كانش في ايده حاجه يعملها. مش عارف طلب مساكن 220 النهارده 220 2 فتحت مره على الإمام نحن أخونا طلبنا ده المرض اللي فات مش كده الشيخ ابن باز يعني قولا معتادا ليس في خضوع وهكذا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تدعو إلى الله ترشد إليه ولو مع يعني احنا هما اللي سأل المرة اللي فاتت سأل عن واحدة تفتح على زوجها فيجوز يعني على كل حال مش نحتاجين ندور أو كده أما بالنسبة للمساجد فالنساء ما تفتحش على الرجال في المساجد المساجد الآن يعني هت... هيبقوا بعيد وه... وكمان هيبقى فيه آ... تشويش لأنه من بعيد وكمان فيه احتمالات لفتنة وكمان الستات بيغيروا من بعض هيتخمقوا معاكي وهيعملوا مشاكل وانتوا عارفين بعض وي... وطبعا يظنوا السوق ويقولوا كلام ما هم يسكتوش يعني عاملة بقى ان هي اللي حافظها عايزة تظهر انها مش عارف ايه وقت قد بقى ايه يقولوا الكلام لزي كده انا لما في ضلال مبين يقولوا كده مش قالوا كده اه اه الشيخ العباد قالوا ايه جبت الفاتحة بقى زي ما جدت إذا صليت مع زوجتي وكنت إماما فهل تفتح علي بالقراءة أو تصفق إن أخطأت ده تقريبا حد بعث له السؤال بتاعنا لأنه بالضبط طيب قال إيه بقى الشيخ العباد إذا صلت الزوجات مع زوجها فوقوفها يكون وراءه ولا جزء أن تصف بجواره لأن موقف المرأة لا يكون بجوار الرجال قال لا حد سأل على كادي أخذ بقى أخذ بقى أخذ بقى أخذ الحل ميتته يعني من باب ايه آه. وبعدين ايه بتقول في اليومين دول في كلام اه في كده حد ده قال تصلي امامه وهو ورا يقعد يتفرج عليها بقى ما صلاته ما فيش مفيش فايده يعني وضايعه ضايعه وهيخش النار اعوذ بالله توقوفها يكون وراءه ولا يجوز أن تصف بجواره لأن موقف المرأة لا يكون بجوار الرجال وإنما يكون وراء الرجال حتى لو كان اثنين فقط فالرجل يصلي إمامه وهي تصلي وراءه ولا تصلي بجواره ولكن تبقىش وراه أوي يعني بالزبط تبقى على يمينه شوي وراه وعلى يمينه ثن يعني تنحاز جهة اليمين قليلة وإذا فتحت عليه فلا بأس بذلك لأن التصفيق يكون للخطأ في غير القراءة أي أنه بدل من التسبيح أما القراءة ففيها الفتح الفتح يعني تقوله الحاجة الغلط فيه السؤال تامي ده أو إيه الجاهر بالتأمين في قنوة النوازل إحنا كنا اختلفنا في دعامي أو الحاجة في حاجة وقف وراه خالص ولا سنة اه لا يعني سنة او مش وراه خالص ماشي الحال يعني جنب اللي خلفه أو على كلام الشيخ العباد تبقى خلفه يعني معناها انها الامور قريبة يعني تنحز شوية جهة اليمين كتير او قليل نعم المسألة اللي احنا قلناها في الصلة السرية هل يجهر هل يقنط في الصلة السرية ويجهر بالدعاء مش مسألة التأمين ايه باختلف الفواء في صلة التأمين فذهب الحنفية الى انه لا تأمين في قنوت النوازل لأن قنوتها يكون سراً إلا إذا جهر الإمام بالقنوت. وذهب الشفعية والحابير الجهر بالتأمين في القنوط النازلة وأما المالكية فلا يشفى عندهم قنوط النواز الأصل والتأمين تابع للقنوط فإذا سقط المتبوع علم سقوط التابع وينظر الموسوع الفقهي قال في مغني المحتاج فائدة يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع أربعة مواضع تأمين يؤمن مع تأمين الإمام يعني بعد قراءة الفاتحة وفي دعائيه في قنوة الصبح وفي قنوة الوتر في النصف الثاني من رمضان شافعي شافعي تمام يعني الصبح عندهم ده من ال القنوة في الصبح من الأبعاد كل صبح ومن ايه النصف الثاني من رمضان في الوتر وفي قنوتي النازلة في الصلاة الخمس, الصلاة الخمس وإذا فتح عليه يعني إذا اخطأ الإيمان في قراءة القرآن يبقى خمس مواضع يجهر فيها المأمو طيب قاله الشيخ بن عثيمين رحمه الله وإذا قلنا بالقنوت في الصلاة الخمس فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا كما ثبتت به السنة أنه كان يقنط ويؤمن الناس وراءه ولا يمكن أن يؤمنوا إلا إذا كان يجهر وعلى هذا فيسن أن يجهر ولا في الصلاة السرية انتهى من الشرح الممتع وبهذا يعلم أن الإمام إذا جهر بالقنوت شرعا مؤلم الجهر بالتأمين ولكن لا ينبغي المبالغة في الجهر بما يتنفى مع الخشوع والسكينة مين بقى اللي بيقول الكلام الأخير ده؟ اللي كاتب الورقة؟ مين اللي بيدينا الدرس يعني؟ المنجد؟ ياه. فارفعون أصوتهم كأنهم في تظاهرة وليسوا في صلاة آمين وبعدين يفضلوا ايه اللهم اغفر لنا امين اللهم ارحمنا امين اللهم اهلك اعداءنا امين فاهلاك الاعداء يزعقوا طيب المغفرة اهم يعني الاعداء لو موتونا وقطعونا مش خطورة كبيرة يعني مش كده انها الخطورة الكبيرة في العفو لو ما حصلش والمغفرة والرحمة ودخول الجنة دي الخطورة الكبيرة مش كده إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالك ولكن إيه عافيتك يا أوسع لي إنما يعني المهم ليش في غضب مش كده ولست أبال حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرع وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو الممزع ولا يجب الجهر بالتأمين بل يستحب كما لا يجب التأمين نفسه والله أعلم لو كما ديه للعطف ماشي إنما للقياس يعني فيها نظر لأن السنة غير واجبة صلاة السنة مع ذلك يجب فيها أشياء يعني من صلى يلزمه تفضل يا شيخ مستخى كان طبعا عزيز علينا انك تمشي لانه طبعا وجودك مهم جدا بينعمش المجلس وذكروا لإخوة الأحباء بالاستغفار في المجلس والدعاء لإخواننا في مذوي الشعب مجلس العلم يدعو المجلس الشعب لماذا لم نكمل درس السياسة الشرعية مين اللي قال احنا كل مرة بنقول سياسة منبطلين ما رأيكم في النزول يوم 25 يناير القادم مع العلم أن بعض المجموعات هدفها الاحتفال بالثورة واخرى هدفها استكمال مطالب الثورة وثالثة هدفها تأمين المظاهرات يعني عاوزين يعملوا ايه خمس <تصفيق> مطالب خاصه مطارقه ها السلفيين اعلنوا حاجه الظهور قال مطالب الثوره اللي هي ايه وايه بقى يعني الديش يمشي يعني ولا ما مشيش ليه مين اللي عارف السياسه انت في الاحزاب والحاجات دي يسلموها لمين ده الرئيس ابو تراب مش دلوقتي وفين الرئيس عشان ازاي يعملوا ايه يعني مش تحط الدستور الاول اه الترشيح بدري ما هو الترشيح ما بقى له 100 سنه شغال بقى لنا سانة دلوقتي الناس مترشح إنما الدستور وبعدين الترشيح وبعدين الانتخاب يصرعوها إزاي؟ ما فيش سبيل لتسريعها مش عايزين الشيء مش عايزين الدستور في وقود المجلس العسكري عشان ما يفطرونش الدستور إن يبقى نفرو كامل أو حاجة إزاي؟ مقدرش يسيب أنا بقى أقول للمجلس ما تسيبش يسيب إزاي؟ مين اللي يمسكه؟ شكراً رئيس محيزين رئيس بقى عايزين عايزين عايزين عايزين عايزين عايزين عايزين نأ رئيس مؤقت ماشي نعم هنومش هيبعانه صباحة يوقني الرئيس مؤقت ده يبقى يمتخبه يختروه مجلس النواب يختاروا الرئيس ده ماشي يديروا الأعمال ولكن يعني متوقع ان الجيش مش هيقبل هذا ولا الغرب بتفضل تاني اللي بتطلع المطلب الحقيقي اللي ينبغي ان يعني يطلب هو ان المجلس ده ياخد صلاحياته وما ياخد صلاحياته ويقرر اللي هو عايزه ما العسكري علاقته ايه بالحكم ده عسكري يبقى يحافظ على البلد وعلى الأمن وعلى الحاجات دي إنما المجلس اللي هو التشريعي هو اللي بيقر التشريعات إنما لو قلنا ده مجلس تشريعي غير تشريعي بإحنا بنلعب فنقول ده مجلس تشريعي فعلاً ماشي وطبعاً التشريع بما يخالف الشرع الإسلامية يعني يحط القواعد المنظمة بما يتناسب مع حال البلد ماشي بانتخابات يوم إيه؟ نقسم البلاد ازاي المحافظات قد ايه المرور يمشي ازاي كده يعني المرتبات ايه الحقيقة دي كلها ايه امور ما وجدش في الشريعة بتترك ليه مصالح الناس اه معنى تشريع يعني اه. انما هم مسيطرين على ده وعلى ده فما ينفعش والمجلس ما هوش لازم فلو هيطلبوا بكده ماشي انما نقعد يسيب وي يعني بتبقى امور مش عايمه مش داريين ايه اللي هيتم لازم يبقى في امور محدده يعني نقضي الصوره اللي احنا عاوزينها انما كلام كده مرسل وخلاص هو طيب هو ده ما ينفعش هو طبعا يوم الاربعاء مش كده الاربعاء امم كل حال يعني بره بعد, بعد الدرس بقى بعد الدرس بقى نقعد مع لجنه السياسيه المكتب السياسي ونقول لهم بس يعني في حاجات يعني يعني في ح... حصل حاجات بس ما عارش عارف نتيجها لسه فنسأل عن نتيجها ان شاء الله السابقة كم عشرة كم عشرة و عشرة طيب ده لسه فيه ساعتين فق غير المتحان والمتابعة ثم يالي الوطر في الفضيلة وقفين على هنا يا شام تعتقد المرتين تجدش المرة اللي فات تبتتحك علي مرة تيجي ومرة تغيب والحاجات دي أنا سابق عشان هو بس وإخلاقه العلي لما زر كده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويطرف الفضيلات السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائد وهي عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة, ساعة لا بعد يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد حدثتني حفصته أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه نعمل في البيت صلى الله عليه وسلم وهما أي الفجر آكدها أي أفضلوا الرواتب لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نوفيلي أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر متفق عليه فيخير فيما عداهما وعدى الوتري سفرا مخير يصليهم ماشي مش عاوز يصليهم ماشي وقول بالتخير أفضل من القول بالنافي وأفضل من القول بالإثبات لأن مقتضى الخلاف التخير برضو يعني نتيجة النتيجة برضو التخير نين الناس استدلوا بحديث ابن عمر لو كنتم مسبحا لأتمامت مسبحا يعني يصلي النوافذ الراتبة كان يتم بقى فقال نها لا تشرع مقتضى كلام سيدنا ابن عمر نها لا تشرع في السفر الرواتب والشافعيه قال لا مشروعه ومستحبه بس يخف تاكيدها ما بقتش يصلي هيقال له ايه وبعدين القول بالتخير يعني مساله فقهيه دقيقه شويه ازاي مخير في العباده تركها يعني هو يقارن بين احواله ويشوف الاصلح يعني لدينه وممكن يلاقي عبادات تانية اصلح يعني او حاجة زي كده يعني يبقى استحبابها خفيفة شيف عظل عدد وطر يعني ممكن سنة الفجر ورده إنما الوطر وسنة الفجر يصليهم في الصفر سنة الفجر في الصفر لا يصليهم والايه طبعا غير الراتبه بيصلي الضحى وبيصلي قيام الليل والحجه ان يصلي وبعضهم قال كل صلوات اللي المغرب والعشاء والفجر شي ما عدا ايه الشيخ ممدوح قالوا عدا الوتر سفرا يعني <تصفيق> مش عدا صلوات بس فجر بالصلاه عداهما وعدا الوتر سفرا الفجر يعني اه فيما عدا ركعتين الفجر والوتر يخير فيهما في الصفه سيدنا الشيخ الإسلام بيقول أن النبي لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في السفر إلا سنة الفجر والواتر بس سنة الفجر والواتر والواتر بيعتبروها من الرواتب لأنها بعد صلاة العيشة إنما قيام الليل فهمكتص بالليل وذلك قلنا ممكن يبقى بعد المغرب كمان تصلي راكعات أشفاع يعني والضحى دي خاصة بالوقت ملهاش علاقة بالصلوات يعني ملهاش ارتباط بالصلوات راتبة يعني مرتبة على الصلوات اه, آه يا شيد التخير التخير لا اقول باستحباب الترك غير ده كلام شيخ الاسلام يعني ومن ايه فين اللي قال يوسن فين يا يعني الحته اللي ما يعني وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والأشاء فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر صلى الله عليه وسلم ولم يصلي معها شيئا وكذلك كان يصلي بمنع ركعتين ولم ينقل, ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها والمسافر إذا اقتصر على ركعتين الفرض كان أفضل لهم أن يقرن بها ركعتين سنة وقال أيضا يتر المسافر ويركع سنة الفجر ويسن تركه غيرهم غيرهما والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة ونقله بعضهم إجماعا وقال ابن القيم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة, سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الواتر وسنة الفجر انتهى أما ركعة الفجر فيحافظ عليهما حضرا وسفرا وكذا قيام الليل لما ثبت عنه أنه هو أصحابه صلى الله عليه وسلم فعلوها مع الفجر وقضوها معه وثبت أنه يسبح على رحلته ويوتر عليها يسبح يعني صلستني عايز إيه؟ عايز نختار استحباب الترك نعم؟ وراث السنه انت بيقولكش استدل ان بقولك, بقولك عاوز تختار له استحباب الترك ها الرواتب كلها ما عدا والمغرب الوتر والفجر عصدي. ها يعني ما يتعمد معنى التخير ما يتعمد أن يعمل حسابه عليه على الركعتين دول إذا كان عنده مصلحة أخرى يقدم المصلحة الأخرى فمثلا إنه ممكن عاوز يقطع شوية في النور قبل المغرب يقول لا نحضر الأذان في المسجد القريب ده عشان نصلي السنة الركعتين اللي قابل المغرب مثلا أو عاوز يلحق الدرس اللي فيه على العيشة يصلي السنة ولا يمشي؟ يمشي إنه مفرض أنه دخلنا المسجد وليسه هيقيموا الصلاة دخلت الظهر وليسه ما قاموش الصلاة ما صليهمش على شيخ الكلام شيخ الاسلام لا اصلي تطوع غيرهم وكده بقى ما هم لا اصليهم بقى أصليهم. بس يعني انا مش ههتم ان انا اعمل لهم وقت لا اي حاجة تانية مصلحة هعمله انما فاضي بقى وما فيش يعني اللي هصلي هصلي ده فيه ناس تخش المسجد ما يحييش المال يفضل واقف وفيه ناس تقعد من غير, غير تحية المسجد يقول لك عشان ما صليش السنة القبلي هو كده كده مالوش دعوة بالإقامة أي استنى استنى يبقى يصلي تحية المسجد وبعدين يصليها على مذهب من قال بالإثبات أو بالتخيل <تصفيق> لو ما يتمش لا لا ما يتمش الفرض يتم الفرض ليه لا لا لا يعني قصده ان كان الاتمام بقى ايه وكان يعني شرع, شرع الاتمام يعني لو كان يشرع صلاه السنه كان يبقى, يبقى, يبقى او لا كده والله اعلم مش لو, لو, لو, لو صلى السنه لا لا لا لا لان هنا امعان في ترك المطلوب لان انا دلوقتي قاعد وفاضي ما يقصد ان هو مستني الاقامه وصل بالسن واكسر بقى اللي إن انا عايز بعديها على طول انما اقول له تتم كمان يعني يبقى في تاخير وتاخير العكس لو لا ما احنا ما نلفش القصه دي تاليفه ما ربط بين السنه والفريضه مين اللي قال لا ما عرفش الكلام ده يعني ما عرفش الكلام ده في الفقه في كتب الفقه يصلوا جماعة يصلوا للفريضة على طول ها؟ من غير راتبة ساعدة من غير راتبة إنه مفروض الناس لسه رايحة تتودى وهو طبعا من السنة إنك تنتظر الناس تراعي أحوال المصلين يعني مش تصلي لوحدك وعين كلهم يجوا بعد كده يصلوا بقى جماعة تانية وبتاع. بتستنى الناس؟ هتستنىهم هتستنىهم يبقى اللي فاضي ده يصلي السنة على ما نقيم الصلاة إنما كلنا متوضيين هل نصلي السنة ولا نقيم على طول لا نقيم على طول يبقى هنا لا تصلى إلا لو يعني وجد وقت وما فيش يعني ما نتعمدش إحنا إيجاد الوقت ليه فهمت؟ يعني إحنا في رحلة ماشي. نصلي المغرب وهندي درس الكلمة اللي بنقولها في الرحلة نقوم نصلي السنة ولا ندي الدرس على طول ندي الدرس على طول ماشي الحال إنما واحد حزبه أمر فأراد أن يفزع إلى الصلاة يقوم يصلي وقال الله تعالى يسمى مذهب لو اخترناه خلاص انما احنا ما اخترناهوش لم نختر هذا المذهب ها مدعى شكل الاسلام هذا مدعى انه ولكن ما ادعاك أنت ما عملهاش إنما لم يثبت عنه أنه عملها في السفر فهل يعمل بعموم الأحاديث يعني هم متفقين على أنه يتقفف تأكد إنما شتبقى كحالها في الحضر ولكن هل كان يصليها في السفر ولم تنقل على اعتبار أنه يعني ده شيء تلقائي مش محتاجين لأنه نقوله تاني فقالوا خلاصوا باستحبابها باقي يعني عاملوا بعموم الأحاديث لأن ما قالش ما قالش أما في السفر فلا تصلوا هما ولذلك سيدنا ابن عمر لم يستدل بسنة إنما كان دليل الرأي الرأي إن طالما الصلاة قصرت يبقى هنا إيه تنتفي مشروعية الإيه السنة لأن التخفيف هو الأصل ولكن على قولنا احنا اللي بنقوله احنا جمعنا المصالح كلها في ان احنا لا نثقل على الناس فما نأخرهمش مخصوص علشان يصل للسن لان اللي مستعجل و اللي مثلا بطنه من كركبة في السفر عايز يفك نفسه بسرعة و اللي عايز يخش الحمام و اللي مستعجل في سفره يركب الطيارة ولا عايز يلحق حاجة انما احنا قاعدين قاعدين خلاص بقى يعني معنا وبعدين للمسافر ان ايه يصلي على الراحلة وهو بعد ما يخلص الفريضة مساء يصلي في الطريق يعني باطنه بقى مكركبه عايز ينقض وضوءه خلاص ما عليه يعني الامور سهلة بقى انما هو بيقول لم يثبت انه صلى انما نقول السنة الترك دي محتاجة اقوى من كده طب غير ابن عمر نقل نقل مثلا نزلت زي التخيل ولا في اتفاق بين في اجماع اجماع على انها لا تتاكد تاكدها في هل بقى في حد قال يعني, يعني لا يصلي في في كده وفي كده في مذاهب يعني في الصحابه قالوا يصلي نعمل لنا بحث عليها لا انت لا لجنه البحوث تعمل لنا بحث مين اللي قال كده ومين اللي قال كده نعم سمعت سيدنا ابن عمر ف... يعني في في روايه ثانيه ان كانوا صفين في قام صلى السنه فاصحاب سيدنا ابن عمر قالوا فواحد يعني ف سيدنا معصوب صلىت معاه وما كانش كده فده هو زي انكر عليه مروح ولا موجود ف... طيب ما اتفضل ف... يعني كان... قال ايه قال يعني الناس صفت معصوب الله وصليت معاه وما بيصلي السنه ما أنكر عليه يعني فمش ده يعتبر دليل بيستحباب سيدنا ابن عمر سافر الأسفار كلها ولزم النبي فيها؟ بسينا الله عليه وسلم ما هو قال حاجات كتيرة وبعدين خلفوه النساء النبي وخلفوه الصحابة وانا بقى هنعمل بحث بقى ونشوف فيه قدلة تانية وايه يعني انا مش شايف انها مستهلة انما عايزين تعملوا بحث عميل راس هو اصلا انت او عايزكو تفهمه حاجة ما لم ينحسن قبلا لن ينحسن الان فانا ببقى مش, يعني مش, مش محموق قوي ان انا اجيب القدلة عشان احسن المسألة انما انا ببقى محموق لي حموقة انت مش يا احمد يبقى حموقة بابقى ايه في اختيار الاصلح لحد المكلفين لانه تحتمل يعني ان شاء الله تحتمل يعني الحق فيها لا يمكن حسمه والوصول اليه بحايف لا يعرفه انما يترجح عندنا او بتاع احنا بندور على. عاوزين بقى بحثة ونشوف الادلة ومين قال ومين عاد وان راجحها او ومذاكرها ونشوف اقوى وجهه الدليل ماشي. ماشي مانع يعني نعم ده ممكن يتعود على انه يكون يعني السفر فبقى لهني في الحضر ايه ما يتعود يصادف السفر تبقى تقيله عليه في الحضر بيستدل يعني المذهب يعني طبعا عاوزة احنا ضعاف في العبادة وكسلانين فلما يتعود وخاصة ان السفر بتاعنا احنا كتير منه سفر تربوي يعني انت ما بتصليش في بيتكم فانا باخدك معي سفر عشان تصلي يجو بقى السنية اللي مخوهم يعني مقفل شوية يقول لك لا ما فيش طب أنا, الم... أنا واخدك أصلا عشان عودك على الصلاة دي مش أنا يعني أسامة وإنت يا عحمد لا يعني أصدي اللي, اللي هو السنية يعني ويطلعوا رحلاتهم وكده بيبقى مقصود التربية في الموضوع والتعود على الحاجات اللي زي كده فده مصلحة راجحة يعني وبعدين الرحلات والحاجات دي بيبقى فيها لغة وفيها بتاع يعني يعني الناس تقرب شوك فده اختيار يعني ده مرجحات الاختيار المذهب انما من جهة الدليل يبقى عايزة بحث وانا قلتلكوا ليه مخدوش بكلام شيخ الاسلام لان عموم الاحاديث تحتنا والنووي يعني خالف اقرى كلام النووي في الايضاح او شوف بقى كلام اللووي فوق اربعة ايام فوق اربعة ايام فوق اربعة ايام معناها أن يقل الاستيفاز يقل القلق وعدم الاستقرار الاستقرار موجود والاستقرار ما يبقى موجود لأنه هو مقيم حقيقة أنه يجعل المسافر حكمه إذا أقام في بلد طبعا الكلام ده في الانتقال هو مسافر حقيقة أما إذا أقام في موضع سيجلس فيه أزيد من أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام فهو مقيم سواء أقل أو أكثر مقيم حقيقته فإن كان إقامته أربعة أيام أو أقل بنقول إيه هو مسافر حكما لإيه لأنه مستوفز الآن ومستعجل وبيقدم أصلحته ويرجع لما فترة عليه لك إنما لما يطول خلاص بقى بيبقى مستقر واستريح من السفر والأمور تمشي فحين إذن يتم ويصلي النوافل كل حاج لأنه يبقى الحياة المعتادة والطجاع بعدها على الأيمن يعني على الجانب الأيمن لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر الطجع على شقي الأيمن وعنه لما لا يس بسنة وفاقا لمالك وقال أحمد عائشة ترويه وابن عمر ينكره فقالوا ان كان بيتجع في بيته او سيدنا بن عمر بينكره مع انه ثبت في الصحيحين وقال بعض اهل العلم انما اتجعوه بعد الوتر وقبل ركعتين الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما واما حديث عائشة فرواية مالك بعد الوتر وغيره بعد ركعتين الفجر ولا يبعد أن يكون هذا تارة وهذا تارة فيباح وأما حديث أمره بالاضطجاع بعدهما فقال شيخ الإسلام باطل الأمر بقى اللي فيه الأمر مش الفعل فيبقى ده حديث باطل فما يعتدش به فيبقى الأمر على الإباحة واستحبابه يكون في البيت مش في المسجد على اعتبار سيدنا ابن عمر أنكره والسيدة عيشة أثبتته ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أو يقرأ في الأولى قلوا آمنا بالله وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم اللي هي الآية الأولانية دي قولوا دي بتاعة البقرة والأل عمران وحدة قولوا وحدة قل بتاعة البقرة قولوا بتاعة الأل عمران قل ناشي قولوا أملنا آية البقرة وفي الثانية قول يا, يا أهل الكتابي تعالوا إلى كلمة سواء اللي هي فيه أهل دي طبعا أكيد مش كده الوقف فين يا أستاذ هشام بيننا وبينك يا؟ الوقف في آخر الآية وطبعا الوقف اللي عملناه آه يعني آه فيه تردد لأهل العلم اللي هو إيه على سواء وعلى تقول بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله هذا الذي بيننا وبيننا ده وقف عملناه وده أجاز بعض أهل العلم محتمل يعني وإحنا طبعا بنقول الراجح كتير ونقول المحتمل أحيانا ويالي ركعتين الفجر ركعة المغرب الله يصل ركعتين المغرب بعد الفجر على طول المحمود اللي يعمل إزاي ده الغريبة أوه ده؟ قال ايه؟ هو بس ها طب تعالى ايه؟ ما الشعب ده ولا ايه؟, إيه؟ يا هندسه، قريس الامتحان اهو هتمتحن وهتخلص وتروح يا لا يا ابني مال الواد وقف على كده بقى الحجر خلص شغل الزنبالك يشتغل معانا تا يبقى هنا في الأفضلية يعني ليها في الأفضلية ومن ساعتها مش عارف تمشي ازاي ويالي ركعتها الفجر ركعت المغرب ويسنن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص برضو ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاءه كالوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتها الفجر مع الفجر حين نام عنهما الوتر يعمل فيه ايه يقضيه بس يقضيه ازاي فيه خلافه وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر ده ورد في السمة صلى الله عليه وآله وقيس الباقي والباقي حكم بالقياس هل في قياس في الابدات ها قيسة الباب وقيسة الباق طريب يعني في قياس في العبادات ولكن موضوع القياس ده في العبادات فيه لبخ كتير بين الجهلة ناس يقول لك في قياس في العبادات فتدهو للدنيا وتبتدع وتخترع بقى حاجاته وبدعه ويوانين يقولك القياس بالقياس وفي ناس تمنع القياس خالص فتمنع أحكام كثير على كل حال هنا قالوا هذا, هذا نفس الحكم ومش قياس عليه لأن دعوة اختصاص سنة الظهر محتاجة إلى شيء من الاستدلال يعني ندعي عدم الاختصاص إنما هو قضى الـ الـ الرواتب خلاص مش لازم يقضي الكل لإنه دا يلزموا إنه يفوتوا الايه الكل إنما دا كالمثال والباقي إن دا مش قياس يعني دا ما قياس إنما قال اقضوا لعن زي ما مش هنطلبوا النهائي يسفوا في كل حاجة علشان نعرف حكمها لا منقدرش نقول بقى ما فيش ايه ما فيش قياس لا ده بيضرب مثال ربنا بيضرب بيان على المعلم فبيضرب مثاله والباقي احنا الايه ها مفهوم كويس ماشي مفهوم وضح ها ماشي ايه الباقي يعني أي من الراتب في قضاء على ما فيه النص قال الشيخ الإسلام وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلى إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنان الراتبة قالت عايشة إذا نام عن ورده بالليل قضاه في من النهار وهو مذهب الشافعي وقلنا لكم أن الشيخ أسامة العظيم أفته ان كل العبادات تقوم عموما بقى كده خلاص خليها قاعدة عنها يعني خيب بعضهم ادخل هذا يعني في الحديث وبعضهم ان لا نعم شخيح عزامي كان بيقول يعني ان كل عبادة موقتة سنة و... وفربيان ايها وقت موقت يجوز فيها القضاء القضاء وان كانت مش موقتة نعم وان كانت غير موقتة لا يجوز فيها القضاء نعم كان بتكلم على قناه مش صحه ماهي يبقى كل العبادات <تصفيق> ماهو اللي مش مؤقت نعمله في اي وقت انما هو اللي ايه بيخرج وقته فيقضى بعد وقته طيب يبقى معناه ان العبادات كلها وقال مع الضحى اشترط لها الوقت مش دخول الوقت فما فيش معنى لصالتها بعد الظهر ولا بعد العصر فخرجوها بهذا يعني انما والله اعلم ممكن برضه تقاس على قيام الليل وبعدين هيقولك لا ده المقضي هنا مش الصلاة انما الصلاة اللي بيصليها في الضحى دي صلاة الضحى والمقضي هو الورد والورد ينبغي قال يترك فإن تركه من الليل صلاه بالنهار مش الصلاة اللي لقيام الليل بتقضى لا ده بيقضي الورد في الضحى يعني القراءة إن فاته القراءة يقرأ ولكن يعنيه في كلام حديث طيب بيقول وقال من نمى عن الوتر أو نسياه فليصليه إذا أصبح أو ذكر راه الترمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فاجرين إن فات بقى يعني هو ترك الفرائد مدة طويلة وكثر فيبقى يشتغاله بقضاء الفرائد أولى من اشتغاله بقضاء الرواتب فإذ انتهى من قضاء الفرائد يبقى يقضي الرواتب على مهن إلا سنة فجر ووقت كل سنة الفجر دي صليها مع الفريدة زي اللي مؤكد أو يعني دي ما يبقىش الأولى تركها ولا حاجة يقضيها مطلقة حتى لو عليه فرائد كتير ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاءا وظهر الأولة اللي هو ايه الظهر مش العصر يعني ولا يصدق ايه الأولة اللي هي ايه واو بعدهما قضاء لان في ظهر قبليه وظهر ايه بعديه والسنن غير الرواتب 20 اربع قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل العصر واربع بعد المغرب واربع بعد العشاء غير السنن الرواتب يعني غير ال ال الرواتب بمعنى انه كان بيلتزمها يعني ما هو بس في اختلاف في الاربعه اللي قبل الظهر اثنين منهم راتبة ولا اربعه يعني المؤكده اثنين او اربعه بعديها انما اللي بعديها اثنين ده اكيد بيوصل للراتب نعم بيوصل للراتب وغير الراتب هنا في غير الصلاه بص هنا غير قبل الظهر ايوه ما هو قالوا صلاه الزوال ده يتعلق بالزوال مش بالظهر حتى لو مش هيصلي الظهر جه صلاه الظهر يجمعهم على العصر ولا حاجه دي اللي علاقته بالزواج ماشي. اه ماشي اربعه هذا راجل ها هذا راجل اللي بشوفه هذا يعني هو طبعا ده ممكن آه يكون آه التجوز في اللفظ وانا مش موفق عليه على كل حال هما اربعة بسه قبل الظهر اللي هما الراتبة اللي هتعلق بصلاة الظهر الاربعة مؤكدين او اتنين مؤكدين واثنين غير مؤكدين يعني طبعا على كل حال لو ما هي يعني مهماش مؤكدين التأكيد الكبير يعني مؤكدين اقل شوية من من الركاتين الاوليين ولكن ما هماش مخففين زي بقية الركات عشان فيه قولين للعلماء فيه قال جمعون يحافظوا عليها يعني يحافظ على دول برضو استحبابا من غير تأكيد ها لكن يعني ما يبقاش ايه مدومة دائمة دائمة دائمة نعم قاله ايه اللي قاله 12 ما يعني خدوا بحديث غير التاني ممكن أضفوا حاجة بتعمل يعني هم علشان في روايتين خدوا بإحدى الروايتين إنما ما عرفش احتملوا بقى في الرواية التانية إيه؟ مش عارف ها لا دخل متبقى فيها بحث يظهر كده اه شايف بيقول ايه وظهر الاول بعده ما قضى صلاه الظهر 24 قبل الظهر يبقى كده ايه على كلامه سته ان سيدنا ابو مسعود كان بيصلي اربعه اللي هي سنه الزواج ده احتمال احتمال انه يقصد الايه الأربعة بتوع الزوال دول يا إما غلط دخل الأربعة اللي هم منهم اتنين راتبة أكيد فيعني على الاعتبار دق أنه دقيق يبقى قصدوا الأربعة بتوع الزوال دول وأربعهم بعدها ولكن هنا هيشكل الأربعة اللي بعدها برضو الظاهر أنه دخل المؤكدة في غير المؤكدة وأربعهم قبل العصر وأربعهم بعد المغرب لأن ستة بعد المغرب ركعتين مؤكدين وأربعة غير مؤكدة لقولوا عليها صلاة الأوابين ولكن الأصحي أن صلاة الأوابين هي في الظحى وأربعهم بعد العشاء غير السنن الرواتب قال جمع يحافظ عليها وتركها طبعا يعني يعني يستحب ان يحافظ عليها برضو غير الرواتب وطبعا ده القاضي القاضي فظيع جد اي حاجة ملهاش قولي يقول هو الشديد القاضي يبقى بيعلى ده حاجة كان مرعب اللي يتبعه يعيني ده يام عنده عزيمة بقى ويبقى تمام في الدين مية يعني ده اللي هو معبدي في الحنابلة في الموضوع ده و اذا ياثم الذي اللي يحافظ عليها ياثم <تصفيق> لكن لا تستحب المداومه ليضاهب السنن راتبه ويكره تركها وقال القاضي ياثم وقال ابن تميم تسقط عدالته اللي يحافظ على السنن تسقط عدالته ويثم اللي يترك اللي يترك المحافظه عليها يتركها بالمره يعني إنما يصليها أحيانا يتركها أحيانا يمشي الحال إنما في الراتبة يحفظ عليها ده ما يعني إنما لو ترك منها واحدة ولها إنما لو تركها كلها ويحتمل إن كلامهم ده في الراتبة وهم نقلوه كده من غير طريق تثبيت والحمد لله رب العالمين وصلى الله عندينا محمد وصلى الله عندينا محمد الله عندي نعم خباء وطر يعني فيه خلاف انما قالوا يقضي أشفاع في الضح بيفوت الوتر يصلي ركعتين في الضح كان بيصلي ثلاثة يصلي أربعة في الضح كان بيصلي خمسة يصلي ستة في الضح هل خضاء الرواتب يكون في أي وقت أم الأفضل أن تكون في وقتها من اليوم التالي لا في أي وقت استعجالا بالمصلحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فته الصبح صلاه حين قام من نومه وللحديث الذي نقلناه فوقته حين اذكر ها ها الظهر بعد العصر تركها صلاها بعد العصر يلا وزعوا الامتحانات بها في ايه الراجل اهو ان ما عجبكوش ان اتحمل من جوه ده محمود مالك سياد سبته فين الراجل ده عايز يتوقف اه تقول له كده عشان كويس مبقاش عليك في مطرح